ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه السورة العظيمة تسمى سورة الممتحنة والامتحان معناه الاختبار أي المختبرة التي تبين اولياء الله حقيقة من أعداء الله ويجوز الفتح قال سوره الممتحنة على أن المراد المرأة التي جاءت مهاجرة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله أعلم بإيمانين فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفة فهذا يكون معنى الممتحنه أي المرأة فإنها إذا جاءت مهاجرة تاركه زوجها فإنها تمتحن في صحة إيمانها وصدق قصدها وهذه السورة من أولها إلى آخرها في الولاء والبراء الولاء أولياء الله والبراء من أعداء الله وهناك آيات كثيرة في الولاء والبراء وأحاديث كثيرة والولا والبراء أصلان ثابتان من أصول العقيدة من أصول العقيدة موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله من والى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك فالولاء والبراء باب عظيم من ابواب العقيده وهذه السورة وامثالها تدمغ هؤلاء الذين يحاولون طمس هذا الاصل يحاولون طمس باب الولى والبرق ويسمونه كره الآخر أو الكراهية ويصفون من يعتقده ويعمل به بأنه متشدد وأنه إرهابي إلى غير ذلك فهذه في الحقيقة هذه السورة العظيمة وأمثالها تدمغ هؤلاء وتبطل كيدهم قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء سبب نزول هذه السورة العظيمة قصة حاطب ابن أبي بلكع رضي الله عنه صحابي جليل حصل منه خطأ عن اجتهاد وذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه المهاجرين والأنصار وغازين أهل مكة الذين اخرجوهم من ديارهم ومن أموالهم وأولادهم ومسيطرون على حرم الله يتحكمون فيه وما كانوا اولياءه من أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة يريد فتح مكة المشرفة وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها وكان <تصفيق> في هذه الغزوة في غاية السرية لئلا يصل الخبر إلى قريش فكان عليه الصلاة والسلام متكتما غاية التكتم أو غاية السرية لأجل أن يفجأ قريشا قبل أن تستعد للقتال بينما هم في الطريق كتب حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم إليه واعطاه لامرأة تذهب به فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر الكتاب فأرسل صلى الله عليه وسلم عليا وخالدا ابن الوليد ومعهما ثالث من الصحابة أرسلهما في طلب المرح وقال إنكم ستدركونها في روضة خاف فذهبوا فوجدوها في الروضة فقالوا لها أخرج الكتاب قالت ما معي كتاب قالوا لا لتخرجن لنا الكتاب او لنجرب النصيب فاخرجته من عقاصها من عقاص راسها فاذا فيه ما جاء الوحي بالخبر عنه واتوب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى حاطبا رضي الله عنه وقال ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي لا تعجل علي يا رسول الله والله ما فعلته كفرا بعد إيمان ولا ردة عن ديني ولا أحب أن أرجع إلى الكفر بعد إذ أن الله منه ولكن المهاجرون لهم أقارب في مكة يحمونهم ويحمون أولادهم وأنا ليس لي أقارب في مكة إنما أنا لصيق فيهم خشيت على أولادي أردت ان يكون لي يد أن يكون لي يد عندهم أن يكون لي يد عندهم وهذا شيء ينفعني ولا يضرك يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع كلامه قال لقد صدق لقد صدق صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه فقال عمر رضي الله عنه ألا تدعني أضرب عنقه فقال صلى الله عليه وسلم لا يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم وحاطب رضي الله عنه من اهل بدر واهل بدر لهم مزيه على غيرهم والحسنات كما قال الله جل وعلا الحسنات يذهبن السيئات فهذا حاصل القصه والله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم عذر حاطبا لما صدقه ولم يكذب وكان فعل هذا عن اجتهاد لا عن شك أو ريب أو ردة عن الإسلام بل كان مؤمنا صادق الإيمان ولذلك نادى الله جل وعلا فقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ناداهم باسم الإيمان لا تتخذوا عدوه هذا دليل على أن اتخاذ العدو أولياء ينافي الإيمان لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوه دل على أن من والى الكفار فانه يتنافى إما مع كمال الإيمان وإما مع الإيمان أصلا وإما مع الإيمان أصلا فإذا صدر هذا من مؤمن هذا ينافي كمال الإيمان أما إذا صدر من منافق فإنه ينافي الإيمان كلهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم من هو عدو الله هو الكافر فإن الله عدو للكافرين فالكافر هو عدو الله وعدوكم من هو عدو المؤمنين؟ هو الكافر فالكافر عدو لله وعدو للمؤمنين فلا يليق بنا أن نحبه وأن نواليه ونتولاه وهو عدو لله وعدو للمؤمنين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من الولاية وهي المحبه والنصرة فإذا اجتمعت المحبة للكفار في القلب والنصرة لهم ارتد الإنسان عن دينه أما إذا أحبهم ولم يناصرهم فهذا خطر كبير ووسيلة لنصرة محبتهم وسيلة لنصرتهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده هذا تفسير لقوله لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء ما معنى ذلك تلقون إليهم بالمودة تظهرون لهم المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق لما نهى عن موالاتهم بين الأسباب التي تقتضي من المسلمين معاداتهم وبغضهم فقال وقد كفروا بما جاءكم من الحق الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كفروا به وجحدوه وهم يعلمون انه حق لكن حملهم الكبر والحسد والحميه لدين الجاهليه حملهم على الكفر به قد تضروا بما جاءكم من الحق هذا واحد ثانيه يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم من أين من مكة فهم الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا أصحابه لأي سبب أن تؤمنوا بالله ربكم هذا السبب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أن تؤمنوا بالله ربكم هذا هو السبب ما أخرجوهم لشيء غير الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الجهاد في سبيل الله فهذا يمنعكم من مودة الكفار الجواب محذوف إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي فلا توالوهم فلا توالوهم ثم قال جل وعلا معاتبا تسرون إليهم بالموده تسرون إليهم بالموده بأن تواصلوهم سرا وتقولون لهم إننا ليس بيننا وبينكم عداوة الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء فهم وإن سروا هذا فإن الله لا يخفى عليه شيء يسرون إليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم كل هذا عتاب لما حصل يسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم فما خفي على الناس فان الله جل وعلا يعلم ثم قال جل وعلا ومن يفعله منكم أي ولاء الكفار من يفعله منكم شوف من يفعله منكم ولم يقل ومن فعله منكم بلاغة القرآن العظيمة من يفعله منكم في المستقبل بعدما تبين لكم أن هذا حرام ولا يجوز فمن عاوده فقد ظل سواء السبيل من فعله بعدما أنزل الله فيه القرآن فقد يعني ضاع عن عن الطريق الصحيح طريق الايمان ولم يقل ومن فعله حتى يقال ان ان حاطب رضي الله عنه ضل سواء السبيل ومن يفعله منكم مستقبلا فقد ضل سواء السبيل ثم بين سبحانه وتعالى واصل بيان الاسباب التي تقتضي من المسلمين أن لا يتخذوا الكفار اولياء فقال ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ان يثقفوكم يستولوا عليكم وتكونون في قبضتهم وتحت سلطتهم فلن يرفقوا بكم ولن, ولن يخفوا ما عندهم من العداوه لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه يسقفوكم يكونوا لكم اعداء فهل توادونهم وهم كذلك ويبسطوا اليكم ايديهم بالضرب والقتل والتعذيب وألسنتهم بالسب والشتم ويبسط إليكم أيديهم وآسنتهم بالسوء هذه طبيعة الكفار دائما وابد والواقع خير شاهد على ذلك لما استولوا على المسلمين في بعض بلاد المسلمين في هذا الزمان ماذا صنعوا من الأفاعيل المنكرة ماذا صنعوا من الوحشية ماذا صنعوا من التدمير ماذا صنعوا من الفتك وسفك الدماء ماذا صنعوا من تهجير المسلمين من بلادهم وبيوتهم وإجلائهم هذا شيء واضح وهذا مصداق قوله تعالى إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأفسنتهم بالسوء وودوا لو تكفون وحتى لو اظهروا لنا التملق واظهروا لنا التسامح فلا يتخلون عن طبيعته إنما هذا لأجل أن يخدعونا لأجل أن يخدعونا ولو وقعنا في قبضتهم لكان لهم شأن آخر فلا نغتر بما يظهرون أو يقولون وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة فسؤهم إذا أخار الله عليكم بالمال والغنى والغير يستعون من ذلك لا يريدون أن المسلمين لا يريدون أن المسلمين يرزقون يريدون أن يمنعوا عنهم الرزق إن تمسسكم حسنة تنسوهم والمراد بالحسنة هنا ما يعطيه الله للمسلمين من الخير من السعه من الغير وإن تصبكم سيئة وهي الجدب والقحط والفقر والفاقة يفرحوا بها فإن تصبروا وتتقوا لا أغركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط هذا شأن الكفار مع المسلمين في الحرب والسلم فلا نغتر بهم أبدا يبيتون لنا العداوة ويبيتون لنا التربص والانتظار ليبطشوا بنا فلا نحسن بهم الظن نكون على حذر منهم فلا نحبهم اما اننا نتعاهد معهم ونتوافق معهم اذا اقتضت مصلحه المسلمين ذلك فهذا لا باس به لكن ليس من الموالاه هذا ليس من الموالات. ثم أعظم مما جاء في الآية. ودوا لو تكفرون يريدون أن يسلبوا دينكم. يسلبون دنياكم، يسلبون راحتكم، يسلبون خيراتكم، ولا يكفيهم هذا، بل يريدون أن يسلبوا دينكم. ودوا لو تكفرون. ولذلك يرسلون الإرساليات والدعاة ويبثون الشبهات والاعتراضات على الإسلام ويجندون من المنافقين من أبناء المسلمين من يخدمهم لأنهم يريدون أن المسلمين يرتدون عن دينهم ما فيهم أخذ ما بأيدي المسلمين بل يريدون أن يردوهم عن دينهم وودوا يحبون لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذه سجايا الكفار مع المسلمين فكيف نفق منهم وهم أعداء لله أعداء الله أعداء لنا بلا شك أن أعداء الله أعداء للمؤمنين فكيف نفق بهم وننخدع بتملقاتهم وجبل ماسياتهم الكاذبة لا مانع أننا نتعاهد معهم وأننا نتبادل معهم التجارة والمصالح لكن لا نحبهم ولا نواليهم نكون على حذر منهم ويقضى وودوا لو تكفرون ثم قال جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم لن تنفعكم أرحامكم ولا اولادكم الذين <تصفيق> تداهنون الكفار من أجلهم هؤلاء لا ينفعونكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا ينفعك يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من اتى الله بقلب سليم لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الذين واليتم الكفار من أجلهم لن ينفعوكم يوم القيامة وقيل المراد لن تنفعكم أموالكم ولا أولادكم إذا كان أولادكم كفارا ومشركين فلا تتخذوهم أولياء لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فعدو الله عدو لك وإن كان اباك أو ابنك أو أخاك أو أقرب الناس إليك هو عدو لك فكيف بغير قريبك لا تجعل الكافر صديقا لك أو وليا لك ابدا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين والله بما تعملون بصير في يوم القيامة ما فيه إلا الأعمال ما فيه قرابة ولا خلة ولا شفاعة ولا مال إنما هو العمل عملك أيها الإنسان عملك أيها الإنسان فإن كان صالحا نفعك عند الله وإن لم يكن لك مال ولا أولاد وان كان عملك غير صالح ولو كان لك اموال الدنيا والأولاد الكثير الكثير الكثيرون إن ذلك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى فعلق قلبك بالله وتوكل عليه ولا تساوم على دينك ولا تداهم في دينك بل احتفظ بدينك توفق به ولا تتنازل عنه لأي شيء كان ثم لما بعد هذه الزواجر العظيمة والتحذيرات ذكر لنا القدوة الذي نقتدي به في الولى والبر. وهو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء أبو الأنبياء خليل الرحمن الذي اتخذه الله خليلا هذا هو قدوتنا لا نقتدي بهلان وعلان بل نقتدي بإبراهيم عليه السلام الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباعه ما رحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة الأسوة معناها القدوة في باب الولى والبراء وفي الدين كله لكن السياق الآن في الولى والبراء قد كانت لكم أسوة حسنة قدوة صالحة لأن القدوه على قسمين إما قدوة حسنة وإما قدوة سيئة لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذين اتبعوه وامنوا به عليه الصلاة والسلام إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله صارحوهم بذلك قالوه وأعلنوه وين اللي يقولون لا تعلنون هذا ولا تنفرون الناس لا, لا تعملون كذا لا تشوهون الإسلام يصير دين كراهية نعم دين كراهية للكفار اذ قالوا لقومهم انا براء منكم والبراءه معناها المزايله والانقطاع قطع الصله قطع صله المحبه معناها قطع صله المحبه والنصرة انا براء منكم لا نحبكم ولا نعينكم ونساعدكم مرآء منكم ومما تعبدون من دون الله هذا فيه دليل على أن البراءة تكون من الكفار ومن دينهم لأن فيه من كتبوا قال البراءة إنما تكون من دين الكفار أما الكفار نفسهم أنفسهم وأشخاصهم فلا نتبرأ منهم هذا الغى لما جاء في الآية إن براءه منكم بدأ بهم ومما تعبدون من دون الله وتبرأوا منهم من أشخاصهم وتبرأوا من دينهم وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم يعني تبرانا منكم واعتقدنا كفركم وبطلان ما انتم عليه بطلان ما انتم عليه هذه مله ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهذا اظهار الدين هذا اظهار الدين وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ظهر بدا يعني ظهر ما تكون العداوة والبغضاء سرية وظاهرنا أننا نتملقهم ونحبهم و... لا تكون ظاهرة العداوة ظاهرة نصارحهم بأننا نبغضهم ونبغض دينهم نصارحهم بذلك وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً يعني ليس يوم ويومين او مدة ثم تصلح الأمور لا ما دام الكفر فإن العداوة باقيه إلا إذا تغير ذلك تغير وضع الكفار حتى تؤمنوا بالله وحده فإذا آمنوا بالله وحده صاروا إخواننا صاروا إخواننا في الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين إخوانكم في الدين حتى تؤمنوا بالله وحده شوف وحده لأن هناك من يؤمن بالله ويؤمن بغيره وهو المشرك المشرك يؤمن بالله ويحب الله وايضا يعبد الله لكنه يشرك معه غيره فيدعو غير الله مع الله يدعو غير الله مع الله ويتقرب إلى غير الله كما يتقرب إلى الله هذا لا ينفعه تقربه إلى الله حتى تؤمنوا بالله وحده ثم استثنى سبحانه وتعالى مسألة وهي قد يقول قائم أليس إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لا استغفرن لك هذا معناه أنه يجوز لنا أن نستغفر للمشركين الله استثنى هذا إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك فلا تقتدوا بهذا لأن إبراهيم عليه السلام رجع في هذا إبراهيم رجع عن هذا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه في قول لا أستغفرن الا إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فابراهيم رجع نالا والانسان اذا فعل شيئا مخطئا ثم تراجع عنه فاننا لا نقلده فيه الا قول ابراهيم لأبيه اذا كان ابراهيم لا يتابع على خطا فكيف يتابع غيره على الخطا ويقال هذا قول فلان وهذا مذهب فلان وهذا لا ما في قول فلان ولا مذهب فلان ما فيه إلا الوحي المنزل قول فلان يخطي ويصيب إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفر أن لك وما أملك لك من الله من شيء تبرأ إبراهيم من أنه يملك له من الله شيئا لكنه استغفر له فإن الله قبل الله استغفاره وإلا فإنه لا يملك غير ذلك ولو كان إبراهيم الخليل ما يملك لأبيه شيئا فكيف بمن يتعلق على الأولياء والصالحين ويقول هؤلاء ينفعونني وهؤلاء ابراهيم عليه السلام قال ما املك لك من الله من شيء كما قال محمد صلى الله عليه وسلم لقبيلته وعمه وعمته وبنته لا أملك لكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا ألا يتعلق الإنسان على الأولياء والصالحين أو يتعلق بأبيه أو جده أنه عالم وأنه صالح وأنه مؤمن وأنه ولي من أولياء الله لا يتعلق بذلك وما أملك لك من الله من شيء ثم دعا عليه الصلاة والسلام فقال ربنا عليك توكلنا عم اعتمدنا عليك وإليك أنابنا يعني إبراهيم ربنا عليك توكلنا هذا راجع إلى إبراهيم والذين والذين معه ربنا عليك توكلنا فوضنا امورنا إليك وإليك أنابنا يعني رجعنا إليك وتبنا إليك وإليك المصير أي المرجع يوم القيامة إليك لا إلى غيرك كل الناس يصيرون إلى الله مؤمنهم وكافرهم عربيهم وعجميهم أولهم وآخرهم كلهم يصيرون إلى الله لا مفر لهم من الله سبحانه وتعالى فليفعلوا ما شاءوا فإن مصيرهم إلى الله والله سيحاسبه وما دام الأمر كذلك فاستعد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأصلح اعمالك وتب إلى الله من السوء ومن الكفر ومن الشرك ومن الذنوب لأن مصيرك إلى الله مالك مفر العادة إن المجرم يهرب، وقد يجد من يجيره ومن يمنعه يجد أو يختفي ولا يدرى الراحة لكن الله ما عنه مهرب سبحانه وتعالى ما عنه مهرب ولا ملجأ ولا بد من المصير إليه سبحانه وتعالى وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا خافوا خافوا أن ان يفتنوا خافوا ان يفتنوا عن دينهم والانسان لا يبرئ نفسه او يعجب بنفسه ويامن من الانتكاسه ويامن من الردة لا لا يامن من ذلك ومن الزيغ لا يامن من ذلك وليكون على حذر ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا قيل معناه لا تسلط علينا الكفار فيفتنوننا عن ديننا. لا تسلط علينا الكفار عن ديننا عن ديننا. وقيل معناه لا تنصر الكفار علينا فيزيد كفرهم ويقولون لو كانوا على حق لما انتصرنا عليهم. يكون هذا فيه فتنة للكفار بحيث أنهم يعجبون بكفرهم وبي. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا كما قال قوم موسى كما قال قوم موسى دعوا بهذا الدعاء أيضا في سورة, في سورة يونس ربنا لا تجعلنا فتنة للذين تفروا نعم في سوره يونس نعم. لا تجعلنا فتنة من الظالمين ربنا على الله توكلنا قالوا على الله وقال موسى يا قوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا اعتراف بالذنب والاستغفار مطلوب من المسلم واغفر لنا ما أخطأنا فيه وما أسانا فيه لا يزكون أنفسهم إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب العزيز يعني القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها إنك أنت العزيز الحكيم توسل إلى الله جل وعلا باسمين من أسمائه سبحانه وتعالى لماذا قال إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم ولم يقول واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم لماذا قال هذا لأن الدعاء فيه ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فالله جل وعلا قلوب العباد بين اصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء فهو العزيز سبحانه وتعالى فهو العزيز ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فالعزيز يناسب هذا الدعاء لا تجعلنا لأن الله على كل شيء قدير نعم إنك أنت العزيز الحكيم ثم قال لقد كان لكم هذا تأكيد لما سبب لقد كان لكم فيه فيهم أسوة حسنة، أي قدوة صالحة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قدوة للمؤمنين. فقدوة المؤمنين هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم وأتباعه، لقد كان لكم فيهم اسوه حسنة فيهم، يعني في إبراهيم والذين آمنوا معه. والذين معه فقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر فانه يقتدي بهم اما الذي لا يقتدي بهم فانه انما يضر نفسه ويحرم نفسه ولهذا قال ومن يتولى أي لم يقتدي بإبراهيم والذين معه من يتولى ومن يتولى فأولئك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم نعم لقد كان لكم فيه مسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى يعني يعرض عن الاقتداء بإبراهيم والذين معه فإن الله غني حميد غني عن طاعة المطيع وعن كفر الكافر فلا تضره طاعة المطيع ولا لا تنفعه طاعة المطيع وإيمان المؤمن ولا تضره معصية العاصي وكفران الكافر تام ملكه سبحانه بدون عباده غني حميد ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا، سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجع قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد نعم فهذا ضرره عائد على العباد أو نفعه عائد للعباد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعا إن شاء الله عليكم الوالد يقول السائل كيف نرد على من يقول إن حاطب ابن أبي بلتعه رضي الله تعالى عنه فعله موالاة للكفار ولكن هذه الواقعة واقعة عين وخاصة بحاطب رضي الله عنه وأما من فعل مثل فعله ففعله موالاة للكفار ومخرج من الملة فكيف الرد على مثل ذلك هذا جاهل, جاهل ولا يدري أنه جاهل يتكلم في حق حاطب بن أبي بلكع الصحابي الجليل ما أن الله حكم له بالإيمان وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم وعذره والله لم يقل ومن فعل ذلك كما بينا هذا بل قال ومن يفعله منكم من يفعله منكم في المستقبل نعم الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل هناك من يقول إن المحبة تعتبر شرطا في الولاية فمن يناصر الكفار وهو لا يحبهم لا يعتبر مواليا إلا إذا ناصرهم وأحبهم إذا اجتمعت المحبة والمناصرة فهذا كفر يخرج من الملة أما إذا كانت مناصرة بدون محبة فهذا ضلال و. جريمة كبيرة إذا انفردت المحبة أيضا بدون مناصرة فهذا ضلال ووسيلة إلى المناصرة نعم أحسن الله الوالد يقول السائل إذا كان حاطب رضي الله تعالى عنه متأولا لما بعث بالرسالة إلى الكفار فهل ما جاء في أول سورة الممتحنة هو نسخ لفعله حيث إنها نزلت بعد فعله فهل يجوز إعادة تأول ما تم نسخه هذا كله كلام اللقائنا تحته وهذا السؤال ما لهم وجب وانتهينا نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل بيننا بينا في الدرس هذا نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين معاونة الكافرين على المسلمين في الظاهر مع بغض دينهم في الباطن هذا أجبنا عنه وقلنا قلنا هذا ضلال هذا ضلال خطر على الإنسان أنه يحبهم بقلبه فمناصرتهم وسيلة إلى محبتهم ومحبتهم وسيلة إلى مناصرتهم نعم شكراً لكم سماحة الوالد يقول السائل كلمة صدق الله العظيم التي تقال بعد ثلاوة القرآن ونسمعها كثيراً بعد الثلاوات فهل لهذه العبارة وتكرارها على هذا النحو أصل التزامها بعد القراءة لا أصل له فإن ليس من آداب القراءة ليس من آدابها أن تقول بعدها صدق الله العظيم وإنما من آدابها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بدايتها فإذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يأتي أنه بعد ما ينتهي لا في الكتاب ولا في السنة أنه بعد ما ينتهي يقول صدق الله العظيم وإنما هذا شيء اعتاده بعض الناس من باب العادات وإن كان أحد يظن هذا مشروع فهذا بدعة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل في حينا أرى إمام المسجد دائما إذا مات أحد ذهب ومعه مجموعة من الشباب إلى منزل المتوفى مع أنهم يصلون معنا في المسجد ويمكن تعزيتهم في المسجد فهل هذا الفعل له به سلف؟ لا بأس بذلك لأن هذا من باب جبر خواطرهم ولو لم تذهبوا ربما والناس يذهبون لهم يكون هذا في أنفسهم فلا مانع من ذلك إن شاء الله عليكم الوالد يقول السائل أيهما أشد عداوة للمسلمين اليهود والنصارى أم الشيعة والروافض كلهم عدا للمسلمين الله جل وعلا قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا يهود والمشركون وكل من اشرك بالله من أي طائفة كان من اشرك بالله ودعا غير الله فهو أشد عداوة للموحدين وللمسلمين نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل في هذه الأزمنة المتأخرة ما نلاحظه ونشاهده من ندوات ولقاءات من أجل إزالة الفروق بين المؤمنين والكفار فما هو توجيه فضيلتكم حيال ذلك المناظرة بين المسلمين والكفار إذا كان القصد منها الدعوة دعوة الكفار الى الاسلام فلا شك وجادلهم بالتي هي احسن ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا إلى اخر الايه فاذا كان القصد من اللقاءات مع الكفار دعوته من الاسلام وبيان محاسن الإسلام وبيان بطلان ما هم عليه هذا أمر واجب ومطلوب أما إذا كان القصد من هذا التراضي بيننا وبينهم وكل واحد يقر الآخر على ما هو عليه فهذا لا يجوز نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل العداوة بيننا وبين أهل البدعة تكون ظاهرة أم أننا لا نظهر ذلك لهم من باب ثأليث القلوب تأليف القلوب إذا كانوا يقبلون إذا كانوا يقبلون ويتركون البدعة نعم أما إذا كانوا مصرين على البدعة فإننا لا ن... لا نتهاون معهم في بدعتهم نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل عقيدة الولاء والبراء تنطبق على الرافضة وكيف أتعامل مع الرافضي إذا كان جار لي أو زميل لي في الوظيفة والعمل كل مشرك الذي يشرك بالله ويدعو غير الله تتبرع منه وإذا كان جارك تحسن إليه بموجب الجوار فقط جار له حق وهو الجار غير المسلم إذا كان جار له حق الجوار وأما العداوة فهي لكل مشرك من أي طائفة ومن أي اسم تسمى الذي يشرك بالله يقاطع ويعادى نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا في أول قصة حاطب النبي الله عنه أنه كان لصيقا لأهل مكة فما المراد بكلمة لصيق يعني ليس له قرابة بينهم ليس هو من كريش ولا ليس له قرابة معهم وإنما هو مجاور لهم نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل هل تمجيد الكفار؟ وما هم عليه من حضاره هل؟ يقول أحسى الله إليكم هل تمجيد الكفار وما هم عليه من حضاره وأنهم أفضل من المسلمين يعد من موالاه الكفار نعم إذا قال انهم أفضل من المسلمين فقد فضل الكفار على المسلمين بموجب زهرة الدنيا زهرة الدنيا ليست بشيء قال الله جل وعلا ولا تمدّن عينيك الى ما متعن به أزواجا منهم زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيها ورزق ربك خير وابقى فالمسلمون أفضل من الكفار ولو كان المسلمون لا يملكون شيئا المسلمون أفضل من الكفار نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك ضوابط معينة للمصارحة بعداوة الكفار من حيث الأوقات والأحوال مع القدرة المصارحة مع القدرة أما إذا لم تقدر فلا تبقى بينهم لا تبقى بينهم وأن تقدر على الهجرة هاجر هاجر إلى الله ورسوله نعم أحسن الله ليكم سماعة الوالد يقول السائل أنا من إحدى البلدان إذا تكلمت على الأديان الكفرية الاشتراكية والبعثية والقبورية وحذرت منهم لأنهم يلبسون على الدين يقولون نحن إخوان في الإسلام ويقول لي أقربائي لا تتكلم فيهم واسكت وعلم الناس الصلاة والزكاة وغيرها فماذا علي تجاه أقربائي عليك أن تفعل ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولكن لا تتنازل عن عقيدة الولى والبراء. تبغض الكفار وتعاديهم أما يظهر ذلك فهذا حسب الإمكان إذا لم تتمكن أو كان عليك ضرر أكبر فإنك تنتظر إلى فرصة أخرى نعم. حسناً، سلام عليكم صباحت الوالد يقول السائل هل تجوز موالاة الكافر إذا كان صديقا لعله يسلم إذا أحس بالأخلاق الحميدة؟ لا, لا الموالاة ما تجوز يا أخي ما دام كافر فلا تحبه. ولا تواله أما الدعوة أنك تدعوه إلى الإسلام هذا أمر مطلوب نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزأ منها من كراهية الكفار السؤال هل يجوز أن ندعو لهم بالهداية وأن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم أم أن الكراهية لهم تعني إساءة الأخلاق معهم نعم أعيد السؤال يقول أحسى الله إليكم في الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزم منها من كراهية الكفار فهل يجوز أن ندعو لهم بالهداية نعم ندعو لهم بالهداية ندعو لهم بالهداية لكن لا ندعو لهم بالمغفرة فرق بين دعاء لهم بالهداية وبين الاستغفار لهم هذه واحد نعم يقول أحسى الله إليكم وهل يجوز أن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم وقولوا للناس حسنا نحسن المعاملة معهم نصدق في المعاملة ولا نخون وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة لكن لا نحبهم ما داموا كفارا لا نحبهم لكن نحب لهم, نحب لهم التوبة ولذلك ندعوهم إلى الله نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل القرآن المكتوب بلغة برايل للمكفوفين له حكم المصحف لا لا ليس له حكم المصحف هذا ليس له حكم المصحف لأنه لم يكتب بالحروف العربية التي نزل بها القرآن وإنما هو وسيلة إلى قراءة القرآن وسيلة وليس هو المصحف الذي فيه الحروف المنزلة باللغة العربية إنما هو وسيلة للتعليم من وسائل التعليم لا يأخذ أحكام المصحف نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا فهي يقول أحسن الله إليكم المسلمون المقيمون في بلاد الغرب يعملون بين الكفار يوميا فهل يجب عليهم إظهار بغضهم للكفار الذين يعملون معهم أم أنهم يخفون ذلك مصلحة للعمل حسب الإمكان كما قلنا لكم حسب الإمكان إذا تمكن من المصارحة والإظهار يظهر أما إذا لم يتمكن وخاف على نفسه منهم فإنه يرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما ولكن مهما أمكنه أنه يهاجر إلى المسلمين فإنه يهاجر نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل قال رجل أود أن أدخل الكنيسة لأختبر إيماني فما حكم هذا القول يعني ما يختبر إيمانه ولا بالكنيسة دخول في الكنيسة من أجل الاطلاع على أوضاع الكفار ليعتبر لا بأس بذلك إذا كان عنده قوة إيمان وعنده بصيرة وعلم أما إذا كان جاهلا ويغتر بمظاهر الكفار ربما ينخدع ويعجب بها فلا يدخلها الجاهل لا يدخلها خشية عليه من التأثر يعني عندهم جاذبية وعندهم أساليب ومغريات اللي ما عنده إيمان وعنده علم يخشى عليه نعم. حس الله إليكم الوالد يقول السائل هل هناك علاقة بين استغفار إبراهيم لأبيه وبين قوله تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا هذا دعاء هذا دعاء من إبراهيم والذين معه دعاء ربهم. وهذا شيء آخر غير الاستثار نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل استقدام الكفار للعمل والقول بأنهم مخلصون في العمل أكثر من المسلمين فهل هذا من الولاء لهم؟ لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين لأن هذا فيه نشر للكفر في بلاد المسلمين وايضا جزيرة العرب منهي عن ابقاء الكفار فيها فكيف نستقدمهم اذا كانوا ساكنين ومستوطنين المسلمون مامورون ولي الأمر مامور بان يخرجهم فكيف نستقدمهم ولي الأمر المسلم مامور بإخراجهم من جزيرة العرب هذه ناحيه الناحيه الثانية لا يقال إن هذا ضرورة وإن العمل هذا ما يتقنه إلا كافر هذا ليس بصحيح المسلمون الذين يتقنون الأعمال والعمالة كثيرون ولله الحمد يستقدم مسلما نعم أحسى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل تجوز الاستعانة بالكفار إن هاجم قوم على بلاد المسلمين نعم يقول أحسى الله هل تجوز الاستعانة بالكفار ان هجم قوم على بلاد المسلمين استعانة الاستعانة بالكفار على الكفار لا بأس بها أما الاستعانة بالكفار على المسلمين فلا تجوز نعم لكن الاستعانة على الكفار شيوعيين أو بعثيين أو ملاحدة لا بأس بذلك إذا كان المسلمون بحاجة وليس عندهم قوة قاومون بها هذا الملحد وهذا الشيوعي وهذا العلماني الكافر نعم أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلادنا قد يكون من جيراني من الكفار م? يقول أحسى الله إليكم في بلادنا قد يكون من جيراني من هو من الكفار فكيف يكون التعامل معهم إذا حصل لهم وفاة أو مرض نعم تعود المريض الكافر وتدعوه للإسلام النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي عاد اليهودي وعاد عمه هذا طالب فتجوز زياره المريض الكافر لاجل دعوته للاسلام وترغيبه في الاسلام الجوار فاحسن اليه وان كان كافرا الجار له حق وان كان كافرا حق الجوار نعم يقول أحصل عليكم في تثمة سؤاله وهل يمكن مساعدتهم ماديا وكذلك. الصدقة التبرع لا بأس بها أما الزكاة فلا لا يعطون من الزكاة إلا من باب التاليف إذا رأى ولي الأمر تأليفهم أو دفع شرهم هذا من باب التأليف أما من غير التاليف فلا يجوز دفع الزكاة للكافر وإنما هي للمؤمن لكن تصدق عليه صدقة تطوع أو تبرع وهو محتاج لا بأس بذلك أو جائع تطعمه أو عطشان تسقي لا ما سيده هذا من الإحسان نعم يقول صلى عليكم وكذلك في حالة الأفراح التي تحصر عندهم لا ما نشاركهم في أفراحهم وأعيادهم نعم صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل أنا إنسان من الله تعالى علي بالهداية ولكن هناك شيئا واحدا ولكن هناك شيء واحد أريد التخلص منه وهو وجود الدش في المنزل كيف الطريقة التي أجدها لتخلص من الدش الذي في المنزل يا سبحان الله الدش قاهرك ولا تقدر توخره أخر الدش أو حطمه واسترح منه نعم بسم الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم القراءة في أي كتاب مع الاستماع إلى القرآن هل يتنافى هذا مع الاستماع إلى القرآن نعم الله جل وعلا قال وإذا قرئ القرآن واستمعوا له وأنصفوا فالقراءة في كتاب هذه تامة في الانصات نعم. أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل التأويل خاص بالصفات دون الأسماء؟ تأويل للأسماء والصفات نعم. أحسن الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل مناصرة الكفار على المسلمين هل هي كفر أم لا بد من اجتماع المحبة والنصرة؟ لا شك إذا ناصرهم على المسلمين إن هذه موالات إن هذه موالات فإذا صار معها محبة لهم فلا شك في كفرها لا. نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أخطأ في استغفاره لأبيه فكيف يجمع بين ذلك وبين القول بأن الأنبياء معصومين معصومون من الاقرار على الخطأ ما القطأ قد يقع منهم لكنهم عصومون من أن يستمروا عليه بل إن الله ينبههم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر أو مسلم؟ كافر أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأمه كافرة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أين أبي قال أبوك في النار فلما ولى دعاه وقال أبي وأبوك في النار وأما أمه فلأنه استاذن ربه أن يزور قبرها فأبن له واستاذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك نعم السلام عليكم يقول السائل كيف نوفق بين القول بان الكفار يكيدون للمسلمين المكرى والخديعه وبين قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الاصل فيهم المكر والخديعه لكن قد يكون منهم قد يكون منهم من يحسن الى المسلمين قد يكون منهم لكن الاصل فيهم المكر والخديعه والعداوه نعم السلام عليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو واجبنا تجاه اخواننا المسلمين الذين قد سيطر عليهم الكفار وما هي الطريقه في نصرتهم نصرتهم بما تقدرون عليه من الدعاء والمال لا تقديرون عليه ودعوتهم وتعليمهم الخير نعم. و... صلى الله عليكم صباح الوالد يقول السائل ما حكم تعليق أسماء الله تعالى الحسنة للزينة وما أشبه ذلك؟ ما التعليق ما له أصل تعليق الأسماء الله تعليق الآيات وتعليق الأدعية هذا ما له أصل ما له إنما هذا شيء درج عليه الناس الآن إذا كان للزينة هذا ما فيه لكن بعض الناس يعلقها يقول لنا تذكرني وإنها هذا قد يكون له وجهنا الذكر لكن إنه يعلقها للزينة هذا استخدام لأسماء الله في غير ما يليق بها ليست للزينة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل في قراءة سورتي الملك والسجدة قبل النوم لا أعلم شيئا من ذلك نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل يصح أن نقول إن لله تعالى رأس ولسان لأنه يتكلم حقيقه ما نقول في حق الله إلا ما ورد به الدليل الحين تدرسون سنين طويله تسألون هذا السؤال ما يقال في حق الله إلا ما ثبت بالدليل في الكتاب والسنة وما لم يرد به دليل فإننا نتوقف عنه نعم السلام عليكم ورحمه الله الوالد يقول السائل ما راي فضيلتكم فيما يسمى بالدعوه الى حوار الأديان؟ هذا اجبنا عنه قريبا اذا كان القصد دعوتهم الى الله واظهار الاسلام فلا بس اما اذا كان العكس خلط الاسلام مع اديان الكافره وان كلها سواء هذا لا يجوز نعم السلام عليكم ورحمه يقول السائل هل يجوز أن ندعو للقريب الكافر بالتخفيف من العذاب لا لا تدعوا للكافر لا بالتخفيف ولا بالمغفرة ولا بشيء إلا بالهداية إذا كان حيا إذا كان حيا, حيا ادعوا له بالهداية أما إذا كان ميتا فلا تدعوا له بشيء نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل رجل صوفي يعمل الموالد ويرفع صوته بالأذكار والأدعية عبر ميكروفونات ويقول أنا أذبح عند القبر لأن هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا يحزن ولاهم يحزنون وأنا عند الذبح أقول بسم الله ويتهم أهل السنة أنهم يكفرون الناس ومهما نوقش فهو مصر على صوفيته فكيف المعاملة معه وهل يجوز صلاة الجمعة وراءه مع, مع العلم بوجود مسجد ليس ببعيد لأهل السنة إذا كان يذبح عند القبر تقربا إلى القبر هذا مشرك الشرك الأكبر وليس بمسلم ولا تجوز صلاته وهو ما تصح فكيف بالصلاة خلفه فما دام فيه مسجد لأهل السنة فاذهبوا إليه والحمد لله نعم إن شاء الله عليكم سماحت الوالد هذا سؤال ورد من أمريكا تقول فيه السائلة امرأة أمريكية أسقطت حقها كله من نفقة وغير ذلك عن زوجها وسؤالها ما حق زوجها عليها وهل لابد أن تطيعه في جميع أوامره إذا أسقطت حقها عنه فيبقى حقه هو عليها إلا إذا أسقطه إذا أسقطه يسقط عنها أما إذا لم يسقطه هو باق عليها ولو أسقطت حقها عليه نعم صلى شاء الله إليكم سماعة الوالد تقول السائلة أنا امرأة كنت أحتلم فينزل مني الماء وكنت أصلي ولا أغتسل لجهلي بالحكم حيث كنت لم أتزوج بعد فهل علي الآن شيء كقضاء أو غيره نعم الصلاة غير طهاره لكن إذا كثرها لو طال الوقت يكفي إن شاء الله يكفي إن شاء الله المستقبل لأن إعادة صلوات سنين طويلة هذا صعب. أما إذا كانت الصلوات قليلة وبالإمكان إعادةها فلا بد من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل ما المراد بقول الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كانت زينب بنت جحش مع زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلم يتفق ما بينهما فطلقها فالله جل وعلا شرع لنبيا يتزوجها وهي زوجة عتيقه زيد بن حارثة مولاه وهم في الجاهلية يقولون ان العتيق يكون ابنا متبنا قالوا تزوج الرسول ابنته تزوج الرسول زوجة ابنه زوجة ابنه لأن كانوا يتبنون في, في الجاهلية فالله جل وعلا في مطلع السورة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فهو زيد بن حارها وليس زيد بن محمد ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة ابنه للتبني لأن التبني أبطاله الإسلام أبطاله الإسلام نعم صلى ولما قضى زيد منها وطرا أي زيد بن حارثة لما طلقها أبيحت للرسول صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل كيف نزرع في قلوب أبنائنا عقيدة الولاء والبراء درسوهم إياها إياه وهي الحمد لله موجودة بالمقررات دراسية في المدارس والمعاهد والكليات موجودة وفي القرآن القرآن إذا قرأته فيه الولاء والبره في آيات كثيرة فعلموهم فسروا لهم الآيات علموهم معناها نعم حسن عليكم إليكم الوالد يقول السائل قال أحدهم الكافر الذي لم يظلمني أحب إلي من أحب إلي وأفضل عندي من الموحد الذي ظلمني فما حكم قوله هذا قوله هذا والعياذ بالله كفر إذا تعمد هذا الشيء أن الكافر أحب إليه من المسلم هذا كفر بالله عز وجل نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل فاتتني صلاة الاستسقاء حيث دخلت والإمام يخطب فصليت ركعتين هل أكبر التكبيرات السبع الزائدة أم أنها لا تشرع في حقي؟ تشرع في حقي تقضيها كما كانت تقضيها كما كانت مع الإمام هذا أكمل وأتم نعم. صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما حكم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؟ محرم شديد التحريم قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناقوام. رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تعودوا إليهم أو لا تخطفن أبصارهم ولا يجوز رفع البصر إلى السماء في الصلاة نعم أحسى الله إليكم الوالد يقول السائل امرأة أسقطت جنينا وكان له في بطنها شهران فقط والآن معها نذيف فهل تصلي وهل يعتبر هذا دم نفاس لا ما دام ماله إلا ستين يوم فهو نزيف وليس لنفاس فتصلي تصلي ولو كان الدم ينزل تصلي نعم والله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه